وصايا خالده اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالده وصايا في دروب الحياه هكذا علمتني الحياة لمصطفى السباعي اخترت لكم هذه الوصايا اعلم انه اذا امتلأ القلب بالمحبه اشرق الوجه واذا امتلأ بالهيبة خشعت الجوارح واذا امتلأ بالحكمة استقام التفكير واذا امتلأ بالهوى ثار البطن والفرج والهوى هنا ترك النفس وما ترغب دون أن يردعها رادع من دين أو عادات أو عرف ولهذا جاء التحذير في القرآن الكريم والسنة النبوية اتباع الهوى. إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله فإذا لم ترجع فذكرها بأخلاق الرجال فإذا لم ترجع فذكرها بالفضيحة إذا علم بها الناس فإذا لم ترجع فاعلم أنك تلك الساعة قد انقلبت إلى حيوان احذر ضحك الشيطان منك في ست ساعات ساعة الغضب والمفاخرة والمجادلة وهجمة الزهد المفاجئة والحماس وأنت تخطب في الجماهير والبكاء وأنت تعظ الناس احذر لئيم الأصل فقد يدركه لؤم أصله وأنت في أشد الحاجة إلى صداقته واحذر لئم الطبع فقد يدركه لؤم طبعه وأنت في أشد الحاجة إلى معونته احذر الحقود إذا تسلط والجاهل إذا قضى واللئيم إذا حكم والجائع إذا ياس والواعظ المتزهد أي الذي يتظاهر بالزهد إذا كثر مستمعوه من مفاسد هذه الحضارة أنها تسمي الاحتيال ذكاء والانحلال حرية والرذيلة فنا والاستغلال معونة لا تحقد على أحد فالحقد ينال منك أكثر مما ينال من خصومك ويبعد عنك أصدقائك كما يؤلب عليك أعداءك ويكشف من مساويك ما كان مستورا وينقلب من زمرة العقلاء إلى حثالة السفهاء ويجعلك تعيش بقلب أسود ووجه أصفر وكبد حرا لا تهجر أخاك لأخطائه مهما تعددت فقد تأتيك ساعة لا تجد فيها غيره الأمل مطيتك إلى السعادة فإن وصلت إليها وإلا فبدأ أملا جديدا اصبر على ما يشيعه عنك المبغضون من سوء ثم انظر فيما يقولون فإن كان حقا فأصلح نفسك وإن كان كذبا فلا تشك في أن الله يظهر الحق ولو بعد المدى إن الله يدافع عن الذين آمنوا لا تندم على حسن الخلق ولو أساء إليك الناس فلئن تحسن ويسيئون خير من ان تسيئ ويسيئون عامل القدر بالرضى وعامل الناس بالحذر وعامل اهلك باللين وعامل اخوانك بالتسامح وعامل الدهر بانتظار تقلباته فان فعلت ذلك فستسلم لك اعصابك من التلف لا تصاحب المسرف فيتلف لك مالك ولا تصاحب البخيل فيتلف لك مرؤتك لا تمدح إنسانا بالورع حتى تبتليه بالدرهم والدينار ولا بالكرم حتى ترى مشاركته في النكبات ولا بالعلم حتى ترى كيف يحل مشكلات المسائل ولا بحسن الخلق حتى تعاشره ولا بالحلم حتى تغضبه ولا بالعقل حتى تجربه يعلم أن التجارب تنمي المواهب وتمحو المعايب وتزيد البصير بصرا والحليم حلما وتجعل العاقلة حكيمة والحكيمة فيلسوفة وقد تشجع الجبان وتسخي البخيل وقد تقسي قلب الرحيم وتلين قلب القاسي ومن زادته عمل على عماه وسوءا على سوء. فهو من الحمق المختومين زور السجن مرة في العمر لتعرف فضل الله عليك في الحرية وزور المحكمة مرة في العام لتعرف فضل الله عليك في حسن الأخلاق وزور المستشفى مرة في الشهر لتعرف فضل الله عليك في الصحة والمرض وزور الحديقة مرة في الأسبوع لتعرف فضل الله عليك في جمال الطبيعة وزر المكتبة مرة في اليوم لتعرف فضل الله عليك في العقل وزر ربك كل آن لتعرف فضله عليك في نعم الحياة لا تهمل العناية بصحتك مهما كانت وجهتك في الحياة فإن كنت عاملا أمدتك بالقوة وإن كنت طالبا أعنتك على الدراسة وإن كنت عالما ساعدتك على نشر المعرفة، وان كنت داعية دفعت عنك خطر الانقطاع، وان كنت عابدا أحببت إليك السهر في نجوى الله عز وجل نفسك مطيتك فرفق بها، كن معتدلا في أكلك ومعيشتك وفرحك وحزنك وعملك وراحتك ومنعك وعطائك وحبك وبغضك وكذلك. جعلناكم أمة وسطا. إذا خوفك الشيطان من الفقر فرده بالرزق المكتوب وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وإذا خوفك من الموت والقتل فرده بالأجل المكتوب فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا أيأسك الشيطان من الجنة فتذكر مغفرة الله وإذا أيأسك من النجاح بتقصيرك فتذكر فضل الله وإذا أيأسك من الشفاء من مرضك فتذكر رحمة الله وإذا أيأسك من كشف محنتك فتذكر وعد الله لا تفرط في الحب والكره فقد ينقلب الصديق عدوا والعدو صديقا أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيتك يوما ما وابغض بغيتك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما وصايا خالدة حكم وقيم تجارب وعبر ربط الحاضر بالماضي وتأكيد على وصل الخير امتدادا جيلا فجيلا ولأن الوصية أمانة الموصي ونصيحته والعمل بها أمانة المستوصى وصايا خالدة إعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبدالله البلوشي إخراج سلطان بن سيف المعمر وصايا خالدة